وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف وانا له لنا اصحون ارْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انه بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اذاهم عشاء ان يبكون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 وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى الدَّلْوَ وَقَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَا الذي شتَرهُ مِنْ مِسْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوهُ عَسَاءَّ فَعَن عَسَأََّ فَعَنَ أَْنَ التَّخِذَهُ وَلَندَ وَكَذَلِكَ مَكََّ لوسُفَ فيِي الْأَوْْرضِ وَلِنُعَِّمَهُ مِنْ تَأول الأحَندف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 فَلَمَّا نَرَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 فَلَمَّا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلن سبع حجافه وسبع صولات خضر وسبع صولات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ فتونى في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يَأْكُلُونَ سَبْعًا عَشْرَةَ عِجَافًا وَسَبْعَ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ عَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ وَنَا يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ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 قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلَةِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 وَكَأَم مِنْ آيٍَ فيِي السمواتِ والالْأَْرض يمررونَ عَلَيهَا وَهُمْ عَنهَا مُْرضون وَكَأٍَ مِنْ آيَةِ فيِي السَّنواتِ والالأَْرض يَمرُرونَ عَلَيهَا وَهُمْ عَنَا مُعْرضون وَماَا يُؤمنِنُ أَكْثَرهُ بِلههِ إِللا وَهُم مُشكُون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أَوْ تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني